صليل الصوارم نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغا وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا به عزدين ودل البغى فيا قوم هب لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صميل الصوارم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 لغير الإله أبت أن تذل لغير الإله صبيل الصالح نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى صليل الصارم نشيد العبى ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى إلى الحق هيا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 بين اقتحام يبيد الطغا وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصارم نشيد الأبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارب نشيد الأبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارب